والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد لرمذات العماد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 كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأخذون التراث آكلا لما وتحبون المال حباً جمّاً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 يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المؤمئن إرجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي